وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعَرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمٍ يُسقَوْنَ مِنَ الرَّحِيقِ مَخْتُوٌّ مِنْ خِتَامُهُ مِسْكُوٌّ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنافِسَ الْمُتَنافِسُونَ وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِي مِنْ عَيْنَيْ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ